ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فَكَّرَ وقدر فقتل كيف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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر لا تُبْقِي وَلا تَذَر لَوْحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَيَّ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرْ كَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدَبَرْ وَالصُّبِحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ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 وَماَا يَتُونَ إِلاا أَ شَأَ الله هووأَهلل التَّقووى وَأَهلُ المَغْ فيِ